بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمهم البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر كالسودان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخفت الميزان والارض وضعها للامام فيها فاقهه والنخل ذات الاثمان والحب ذو العصر والغيحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين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 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإسرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربك ما سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الدن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليهم شعار من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان فباي الاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم الذي يكذب بها المجلمون يطوبون بينها وبين حميم الناد فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن انقاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما من كل فاكهة دوجان فبأي آلاء ربكما تكربان مبتكين على قرش بطائرها من بستغرة وجنلنا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الصرب لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فباي الاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فباي الاء ربكما تكذبان سهامتان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان نصابتان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحزان فبأي آلاء ربكما تكذبان في الخياب فبأي آلاء ربكما لم يطلثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان على رغف خب وعبقري حسان فبأي ربكما تكذبان تبارك السم ربك للجلال والإسرام